والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد فهذا المجلس الحادي عشر من مجالس شرح موطئ الإيمان مالك لفضيلة شيخنا الفقير ابن حنفية العابدين حفظه الله ونفع به فليتصدى شيخنا مشكورا جزاه الله خيره <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يزد الله فلا مضل له ومن يزل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بناته السعاده بشيرا ونذيرا من يطيع الله ورسوله فقد رب ومن يعطي الله ورسوله فلا يضر الله نفسه ولا يضر الله شيئا قد بعد بعض لما فنوصل بالكلام على ما هو موطع مالك ابن أنسي الله تعالى وقد توقفنا في القصة الماضية عند باب أو عند جامعي الوقوت المستمع لما ما النص الأول الذي جاء تحت هذه الطرجة مبينة. باب جامع الوقوت هدثني يحيى عن مارك عن نافع عن عبد الله بن عمر ما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأن ما اهله أهله وماله وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر فذكر له عذرا فقال عمر تفف قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتصفيف وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله ومالك قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة شاهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل, مثل الذي كان عليه إن هذا جامع الوقوت خطة مالك رحمه الله في موطئه إنه قد يختم الباب. بمثل هذه الترجمة جامع الوقوف كهذا الباب وتقوله بعد جامع الحيضة وجامع غسل الجنابه وزيادة على ذلك فقد خاتم موطأه كله بكتاب الجامع وهو أعم مما يختم به الأبواب الظاهر أنه في مثل هذا الباب جامع الوقود وما كان مثله إنما يريد أن يذكر نصوصا تتضمن أحكاما لها صيلة بالباب فيذكرها تحت هذا العنوان حتى لا يكثر الطراج اما الباب الذي ختم به موطاه ف... فعلى ذلك لمعنى اخر بينه القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى فقال عنه هذا كتاب اخترعه مالك رضي الله عنه لفائدتين إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابها فهذا فيه شيء يعني قد لا يكون ما تضمنه باب الجامع خارجا عن رسم التكليف الذي يرجع إلى تلك الأبواب يعني هذا في الجملة إذن قال يعني خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها ابواب ورتبها هذه الفائدة الأولى الأخرى أنه لحظ الشريعة وأنواعها ورآها مقسمة إلى أمر ونهي وإلى عادة وعبادة وإلى معاملات وجنايات فنظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معاني مفردة لم يتفق نظمها في سيك واحد لأنها متغالرة المعاني ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغره فجمعها أشتاة وسلمان وظامها كتاب الجامعة تبين بهذا رحمه الله ما مراد مالك من كتاب الجامع الذي ختم به موطأه وهو أن هناك أموراً قد لا ترجع صراحة إلى تلك التراجم فجمعها على حدة ونظمها تحت هذا الباب فالذي قاله ابن العرب رحمه الله عن باب الجامع أو عن كتاب الجامع الذي ختم به موطأه ينطبق على التراجم على على الجامع أو باب الجامع الذي قد يختم به بعض الابواب وهذا المعنى مما سبق اليه مالك رحمه الله كما كنتم تسمعون من كلام ابن العربي عليه رحمه الله ولذلك فان بعض أتباعه اقتدوا به في ذلك و جاء يعني ترجع وجعلوا باب الجامع في بعض مصنفاتهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون مرادهم مما صنعوا ومن ترجمتهم هذه هو مراد مالك أذكر لكم مثلا ابن <تصفيق> أبي زيد أو ابن أبي زيد القيراني رحمه الله، فإنه يعني في سالفة هذا على باب الجامع. جامع الفرائر والسنن وكذا لما صنع هذا الباب لأنه نهج في رسالته منهج الوصف في الغالب تعتمد يعني طريقة الوصف للأحكام أنتم تعلمون بأن يعني الفقهاء بعضهم يرى بأن بيان الأحكام أو فيقال هذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا فيرون بأن بيان الأحكام مقدمة أو يرون أن بيان الأحكام مقدم وبعضهم يرى بأن الوصف أفضل لكن من سلك طريق الوصف مثلا ها هي الكيفية التي تصلي بها ها هي الكيفية التي تتوبأ بها وهكذا استدرك ما ذاته من ذكر الأحكام الأحكام في بابه باب يسمى باب الجامع ابن أبي زيد رحمه الله لأنه لم لم يتمكن من التنصيص على أعلى الأحكام فيقول هذا واجب وهذا غيره فهذه يعني هذا في في مثل هذه التراجم عند المصنفين منح فيها منحة مالك رحمه الله في الجملة لكن لا يظهر الله أعلم بأن هذه المسألة يعني لم يشارك مالك فيها أحد فأنتم ترون في بعض عند بعض المحدثين أنهم يذكرون باب ولا يضيفون إليه شيئاً يذكرون باب من غير أن يخروا ترجمة كما هو صنيع البخاري بسم الله وهو كما كما هو صنيع الترمذي يعني مستقل من هذا ومن مستقل وأحياناً يقولون باب منه إنه قريب منه ولا أحسب ولا أحسب أن ما ذكره بعض المصممين جامع الحديث كالبخاري، رحمه الله أنه بيض له ولم تتبين له الترجمة بل ظاهر أنه تركها لأن ما ذكره تحتها قد يرجع بطريقة أو بأخرى إلى الباب المتقدم وبينهما من المناسبة ما يمكن أن يقتنصه الناظر في تأليفه الحاجة بكفيد بلوء أيضا كتاب الجامع فتمه بكتاب الجامع بلوء المرامة ماثرين الحافظ ابن الحافظ ابن رحمه الله يعني ختم تصنيفه هذا في بلوغ المراب بكتاب الجهة وكذلك ختم ابن عبد البر رحمه الله كتابه في فقه مال أهل المدينة ختمه أيضا بباب الجامع بكتاب الجامع وهو باب نافع جدا وبباب نافع جدا لأنه ضمنه في كثير من الآذات والسلوب والأخلاق التي ربما يصعب للإنسان أن يغلب كل منها بترجمة هذه فائدة من هذه الأبواب. أما الحديث الذي صدر به هذا الباب فقد قال فيه حد غني عن مالك، أو قال فيه راوي الموطأ, الموطأ عنه حد غني إحياء، أو يبنوه يبنوه إحياء عن حد غني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تهوته صلاة العصر فكأن ما هوتر أهله وماله وهذا الحديث يعني رواه صاحب الصحيح البخاري ومسلم هنا لما بين مالك أوقات الصلاة ذكر في هذا الباب حكم في الصلاة أرد أن يبين ما علا من فرطه في الصلاة حتى خرج وقتها لأن الوقت إنما جعله الشرع لكي يلتزم وأن تؤد الصلاة فيه وأن تؤد الصلاة فيه فلا يجوز أن تسبق الصلاة الوقت إلا إذا كان ذلك على وجه الجمع جمع التقديم المشروع لسببه الذي بينه الشرع ولا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت فلا هذا ولا هذا لهذا ذكر هذا الحديث هنا <تصفيق> ابتدأ كما قلنا بمن أخر الصلاة من فاتته من فاتته صلاة العصر. المراد بالفوات اختلف الناس فيه لكن الظاهرة من صنيع مالك أنه يريد بالفوات. الوقت وخروج الوقت وخروج وقت العصر عند مالك رحمه الله وان كان الذي يؤخر اليه مثل غروب الشمس اذا كان غروب الشمس هو خروج الوقت عنده وهو ذهاب الوقت الضروري فانه ليس معنى ذلك ان من يؤخر اليه ليس اثما فهو آثم ولكنه مع ذلك هو عند فريق من أهل العلم يعتبر مصليا في الوقت وليس فاضيا. يعتبر فعله أداء وليس بالقضاء إن المراد بالفوات خروج الوقت بغروب الشمس ويحتمل أن هذا الفوات يكون باصفرار الشمس وأنتم تعلمون ما جاء من الوعيد على بمن لمن اخر الصلاه حتى كانت الشمس بين قرني الشيطان فمن فاتته صلاه العصر قوله فكانما وتر اهله وماله وتر من وتره وتره يسره وترا وتره ومعناه اذا اصابه بمكروه فهذا معنى من معاني الوتر وتره يتره خيرة ووتراً إذا أصابه بمكروه ويقال ايضا وتره حقه وتره حقه إذا, إذا نقصه إياه فالوتر يدور بين هذا وهذا فإذا قيل كأنما وترى أهله وماله فمن ذلك أن الفعل الوتر ينصب مفعولين فيكون أحدهما هو نائب الفاعل المستكن في وتر ويكون أهله وماله المعطوف عليه المعطوف عليه يكون المفعول الثاني المفعول الثاني فيكون المعنى على هذا كأنه فقد أهله وماله وإذا قيل برفق أهله يحتمل ويحتمل يحتمل الذهاب ويحتمل المقصان وعلى كل حال فإن الخسارة التي تلحقه المفرقة في صلاة العصري المفرقة في صلاة العصري تدور بين هذا وهذا نقصان أهله وماله أو ذهاب أهله وماله والظاهر الذهاب وإنما وإنما كان كانت المقارنة هنا في الخسارة خسارة في من خاتبه في صلاة العشرين بمن ذهب أهله وماله لأن الناس لماذا يفرطون في الغالب في, في طاعة الله سبحانه وتعالى إنما داعي التفريق عند معظم الناس ماذا هو يعني خدمة مصالحهم الممثلة في السعي جمع المال والإنفاق على الأولاد ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ملع فهذا وجه ذكر الكون المفرط في صلاة العصر حتى يفوت وقتها كمن فقد أهله وماله. قال ابن عبد البر رحمه الله ومعناه يعني هنا يغفر معنى الوطء ومعناه عند أهل اللغة معنى الموتور الذي يصاب بأهله وماله اصابه يطلب فيها وثرة يطلب فيها الصأر فيجتمع عليه غمان غم ذهاب أهله وماله وغم بما يقاسي من طلب الوثرة ذكر على ذلك قوله الأعراب يشبه يشبه الرئب الذي عدا على غنمه بمن يطلب وترى وهو يقع فيها قتلا والتراسة واش قال الأعرابي كأنما الزئب إذ يعد على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتار كأنما الزئب إذ يعد على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتار بمعنى, بمعنى أنه نال بمن يطلب وترا فأره الذي كان يطلبه حديث به شيء ينبغي أن يقف عنده ما هو؟ هو الحسيات والمواد يعرف الناس قيمتها أنه إحنا عندنا الشخص يقوم الشيء فيقول قيمة هذا الكتاب كذا وقيمة هذه الدار كذا وقيمة هذا هذه الشيء لكن الأمور الأخرى كثير من الناس غافلون عنها فلا يعرفون قيمتها يعني تصورونكم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا كلها مش ألم لو كانت الدنيا تساوي عند الله أو تعدل عند الله جناح بعوضة ما شق الكافر منها زرعة فهذه تفاهتها وهذه وهذه حالها الدنيا كلها لأنها إذا خالت من ذكر الله فلا قيمة لها، فلا تسوي جناح بعوضة فليس معنى ذلك أن إعطاء الله سبحانه وتعالى للكافر الدنيا لكرمه عليه ولحظوته عنده ولمنزلته ورفعته إنما الدنيا تكون قيمتها معتبرة إذا فعل الحي فيها والمكلف فيها ما خلق له وهو طاعة الله سبحانه وتعالى أما إذا فرض في طاعة الله سبحانه وتعالى ولقدرنا أن الدنيا خالت من هذا فإنها لا قيمة لها كما جاء في الحديث الآخر الدنيا ملعونة ملعوم ما فيها إذا ذكر الله وما هو لا هي ليست ملعون بكل ما فيها باعتبار ما فيها من طاعة الله والصالحون من الناس وصالح الأعمال وإنما المراد خلوها من هذا لهذا استفنى نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الله وذكر الله يعني لا, لا ينبغي أن يحصى القول ولا في التفكير بل هو كل طاعة لله ذهب يذكر له الناس غافلون عن تقوين الأعمال الشرعية إنما يعنون بالأمور الحياتية من أين يأخذون تقوين هذه الأعمال والخسائر التي يمكن أن تلحقهم جراء إهمالها من أين يأخذون ذلك إنما يأخذونها عن الشارع حتى يجمعوا ويوازنوا ويفاضلوا بين هذا وهذا حتى لا يقاوذ الخصراء ولذلك شأن المؤمنين أنهم يفكرون في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى فذلك يبين الله لكم لايات لعلكم ستفكرون في الدنيا والآخرة فالمؤمن يجمع بين عمرين يفكر في دنياه ويعطي الأشياء قيمها ويعرف مراتبها ومنازلها ويفكر في أخراه كذلك. ولا سبيل له إلى إلى التفكير في أخرى إلا إذا عرف الشرع حتى لا يفوته الأعظم بالأدنى ينبغي له أن يتعلم هذا وهذا فأنت إذا جاء شخص مثلا فاته الصلاة إيه ليش سأصل؟ لكنه عرف هذا الحديث وتشرب قلبه معناه لما فرط في صلاة العصر ولذلك قال قال القائل ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطين في, كل في فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعره المؤمن ليس هذا شأنه بل يفكر في هذا وهذا ويعرف يعني أنت من مثلا من اتبع جنازة له قيارات ومن صلى عليها فله قياراتان كل قراط مثل جبل أحد هذا الإنسان لا يمكن أن يدركه بمجرد عقله لا بد له من أن يعرف كلام ربه وكلام نبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يمكن لهم أن يوازنوا بين مصالح دنياهم ومصالح دينهم وأخرهم إلا إذا حازوا قدراً معيناً من الشرع فبذلك يفكرون في دنياهم ويفكرون في أخرى يفكرون في ربما يقول أحد بما خصت صلاة العصر بالذكر، يعني إذا كانت الصلاة تفوت، وقلنا بأن المراد فوات الوقت كل كله، فما مزية العصر ذلك لما خصت الصلاة بالعصر؟ هي كل كل من خرط في الصلاة حتى خرج وقتها، فلا أنه قد أساء، يعني عظيما من الأعمال. وإن كان رأيت بعض بعض أهل العلم يقول بأن هذا هذه ليست كبيرة متفقا عليها وهذا فيه نظر قال بأن هذه ليست كبيرة متفقا عليها قال هذا وهو بصدد الرد على من ذهب إلى أن الصلاة إذا أخرجها المكلف عن وقتها فإنه لا يقضيها والإنسان أحيانا عندما يكون بصدد الرد على المخالف أحيانا يطففه فيتجاوز حدود ما ينبغي أن يقال وهو في غمرة الرد على المخالف. لكن الإنسان وهو يرد ينبغي أن يعتدل أن يعتديل وأن يعديل سيعطي لكل ذي حق الحق. لقد يقال هذا إذا حمى لا توات العصري على خروج الوقت بكلية يطرح هذا الإشكال. لكن مهما يكن فإن للعصر نزعة عارضة. انتم ترون مثلا باما الصبح النبي عليه الصلاة والسلام له في خروج وقتها حديث ما هو؟ حبيث ابي هريرة الذي تقدم وهو ان من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وفي العصر ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك لكن في العصر امر اخر في العصر أمر آخر وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يتلف لا ينبغي له أن يرجع الصلاة إلى الإصفرار بخلاف الصبح فإن هذا لم يرد ليه؟ لي لأن الصبح يأتيه الإنسان نائم بخلاف العصر فإن هذا الوقت يأتيه الناس أيقار غير نائم وإننا في كثير من الأحيان يكونون مشغولين ب أعمالهم وبنشاطاتهم وبزروعهم وثمارهم وهكذا لهذا كان للعصر هذه المزية ثم إن العصر هي الصلاة الوسطى كما هو الراجح من أقوال العلماء قال الله تعالى حافظوا عن الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصرين ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا وهذا رواه الشيخان واحمد وغيرهما عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولان صلاه العصر وصلاه, وصلاة الفجر تحضرهما الملائك وتعاقبون فيه الملائكه يتعاقبون فيهم ملائكه بالليل وملائكه في النهار. هذه مزية ايضا وَلِقَوْلِ النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين كاذبه بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان هذه مما يظهر ويبين ان للعصر مزيه على غيرها ولذلك كان الحلف عند فريق من اهل العلم بعد العصر مما تغلظ به الأيمان فالايمان تغلظ بالحال عند بعض العلماء كان يحلف قائمة وتغلظ بالزمان بعد العصر وتغلظ عند بعضهم بالمكان كما تغلظ باللفظ نفسه فهذه ظواهر تبين أن للعصر نزية وإن كانت الصلوات كلها جعل الله لها أوقاتا ولا يجوز للمسلم بحال أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي حده الله سبحانه وتعالى كما قال فإذا قمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين تتابا موقوتا من فاتته صلاة الذي أو من فاتته صلاة العصري فكأنما ووتر أهله وماله ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب إن صارف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال ما حدثك عن صلاة العصر فذكر الرجل له عذرا فقال عمر طفف قال يحيى قال مالك يقال لكل شيء وفاء وتصفيح هذا النص كما ترون موقوف على عمر بن الخطاب ومع ذلك فهو منقطع لأن يحيى ابن شعيد لم يدرك عمر بن الخطاب وقد وصله بعض الحفاظ كابن عبد البر ابن عبد البر رحمه الله تعالى والرجل سمي في بعض الروايات بأنه ابن حديدة وقيل هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ولعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه مع عمر بن خطاب قصة ثابتة وهو في ذلك الحديث الذي جاء فيه عمر عثمان ابن عفان متأخرا في صلاة الجمعة لكنه في هذا الأثر لي هو ليس عثمان بل هذا الذي سمعتم اسمع وقوله لم يشهد العصر لم يشهد العصر فاش قال هنا قال لقي رجلا لم يشهد العصر يريد لم يشهد العصر مع الجماعة يدل عليه قوله ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل العذراء ذكر له عذر لعل هذا العذر الذي ذكره الرجل لعمار بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يقبله ولذلك قال له ولو كان العذر مقبولا فإنه يعني لا يقول له هذه اللفظة طففت لأنه قد مر بنا أن الرجل وأن المرأة إذا منعه مانع عن إدراك صلاة الجماعة فإنه يعطيه الله تعالى من الفضل بحسب ما هو عليه من الحرص كما سبق لنا في إحدى الحصص المتقدمة في الظاهر أن عمر بن الخطاب لم, لم يرى هذا العذر بالقوي الذي يجعله يتحفر عن صلاة العصر وقوله طفت, طفت يريد عمر رضي الله تعالى عنه ناقصت نفسك حظها من الأجر الذي في صلاة الجماعة ويمكن أن يقتنص من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من هذا القول يمكن أن يقتنص منه أنهم لم يكونوا يصلون في المسجد إلا في جماعة واحدة فلم تكن تتعدد الجماعات وإلا فإنه قد يستدرك هذا الفضل ولذلك قال له تصرفت يعني بخست نفسك حظها من العجر وناقصتها كلمة طفف كما قلنا هي نقص قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطفجون مالك رحمه الله قال ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف الإنسان أحيانا يوفي بغيره فهذا طيب وهذا محمود لكن إذا وفى لنفسه وطفف لغيره فهذا مذموم سواء كان هذا في المكيال والميزان أو كان في غير ذلك فأن يذكر مثلا حجته فيبرزها ويشدها ويقويها فإذا جاء إلى حجة غيره وقد تكون أقوى من حجته فيقلل من شانها ويبخس مخالفه حقه من ذكر ما له من الدليل فهذا ايضا تطفيف ولذلك ذم الله تعالى المطففين لان هذه الصوره نزلت بين مكه والمدينه لان اهل مكه كانوا اهل زراعه فاهم اهل, أهل, أهل, أهل ميثال وشكان المدينة كانوا أهل زرع وثمر فكانوا أهل ميكيال تذم الله المطففين فيهما ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون والتطفيف بعض أهل اللغة يقولون بأنه زيادة الشيء اليسير زيادة الشيء اليسير ولذلك جعل في, في صغائر ما سموه بصغائر الخسع وهو التطفيف بحبة هذه صغيره ولكن الصغير الخسع هذه تطفيف بحبة يعني. تكونوه تطفيفا بحبة على زهادته وقلة شأنه لكن كان هذا مطعنا في نائهه فقال له بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الذي تأخر عن صلاة العصر تطففتع يخلق الله في ذكر تفسير صلاة العصر وجه آخر يعني إن كان يعني إن كان هناك تفرية فلا تفرية هذه الصلاة. نعم. لا. صلاة العصر كما سبقا أن ذكرنا يعني هناك ظواهر مقصودة عدة تجعل لها نزية. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فليس معنى ذلك أن أموراً عدة مجتمع كلها في الإلزام وفي مراعاة الوقت أنها لا تتفاوت. تتحد في, في من حيث الجملة ولكن لا مانعاً يتفاوت الناس كما إذا قلنا بأن القرن الأول لهم الصحابة كلهم خيرون وكلهم كذا لكن فإنهم متفاضلون ومتفاوتون هذا هو الذي تدل عليه النصوص الأخر الموالي الذي ذكره مالك رحمه الله، وحددني ما وحددني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصل الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهل ومالك. هذا سلام يحيى شيخ مالك رحمه الله يبدو كالمعارض لمضمون الحديث السابق وهو حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر فيه ماذا فيه من فاتته صلاة العصر فكأن ما وثر هو مالك وإذا حملنا الفوات على خروج الوقت فإنه يكون في المعارض لهذا الحديث لأن لهذا الأثر عن يحيى، لأنه قال إن المصلي لا يصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهديه لأن لهذا المعنى نقل عن مالك أنه لم يعجبه قول شيخه لا بأس لانه ما عجب القول شيخه ما عجب لا لشيخه ولا له لا أعجبه القول شيخه. خالفه نقل عنه نقل عن مالكين ابن القاسم، بأن هذا الآثر عن سعيد الذي رواه عنه لم يعجبه لعل لهذا المعنى وزه كما قلنا عدم إعجابه له انتبه عنه أن ظاهره يعارض حديث ابن عمر السابق في من فاتته صلاة العصر إذ فيه من فاتته صلاة العصر فكأن ما أوثر وما له. ويحيى ابن سعيد جعل من فاته بعض وقت الصلاة فقد فاته ما هو أعظم من أهله وماله فاته بعض وقت الصلاة وليس كل وقت الصلاة الذي ظهر أن يحيى ابن سعيد قد فهم من الحديث معنى لا يخالف ما ذهب إليه والفرق قائم بين أن تقول بين أن تقول الصلاة في أول الوقت خير من المال والولد أو أفضل وبين أن تقول من كانت الصلاة فكأنما وطيرت على وجه فهناك فرق ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الكلام الذي قاله يحيى بن سعيد هو ليس مما يقال بالرأي وهنا ينصح بأن الإنسان إذا سمع كلاما من علمين ويعلم بأنه مطلع وممارس للمصوص وذا خبرة بها وذو خبرة بها، فإنه لا ينبغي له أن يسارع إلى إنكار قوله. قد ينكره ولا يعمل به، ولكن لا ينبغي أن يسارع حتى يسعيه ويعرف. ولذلك قال بعض أهل العلم إنك كلام يحيى هذا رحمه الله. يعني ليس مما يقال من اين له ان يواجه هو هو من أين له أن يواجه ألم نقول من قبل ان معرفه قيم هذه المسائل لا تعرفه انما تعرفه بالتصريح بالنص من الله تعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعرفه بالقياس وبالراي لهذا قال بعض اهل العلم ان كلام يحيى رحمه الله هذا ليس مما يقال بالرأي وهذا يعني فيه حق كثير فإن المعنى الذي ذكره يحيى بن سعيد قد جاء مرفوعا في مروه الدارقطني عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يصل الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله ومالي هذا في الدار الدارقطني وهذا في سنن الضالة وجاء ما يدعمه من ظواهر الرصوص فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وعجلت اليك ربي لتربى ولأن التأخير تأخير الصلاة عن وقتها من غير مانع كما من غير مانع ومن غير عذر شرعي هذا قد يكون ذريعة إلى التهاون فيها وتأخيرها فينبغي بغير الإنسان أن لا يؤخر ولذلك كان من مشهور المذهب مالك أن الصلاة في الوقت أول وقتها للفذ يصلها وحده خير منها في آخر الوقت في جماعه خير منها في اخر الوقت ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلكم الصحابي الذي قال له كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام موجها ومعلما صل الصلاة في وقتها ثم صلها معهم إنها لك نافله وكذلك يدل على هذا حديث أم فروة قالت سوئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها هي كونها في الوقت هذا في الصحيح. لكن كونها في أول وقتها جاء في هذا الحديث وهذا هو أبو جاوز والتنميلي وقد نقل أبو الفرج عن مالك ما أن أول الوقت أن أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهرة لشدة الحر للأمر الوالد في ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بالإبراغ لهذا كما قلت قبل الصلاة تقديمها في أول الوقت ولو صلى الإنسان يوزي بن في مشهورنا الغديمات هي مفضلة على الصلاة في جمال آخر قال خليل رحمه الله والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة لهذا كلام يحيى بن سعيد كلام يحيى بن سعيد رحمه الله هذا يعني له وجه وتشهد له غواهر القرآني وكما علمتم النصوص التي استمعنا اليها ثم قال في هذا الباب قال يحيى قال مالك أخرنا المثنى. من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا. من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدما وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر. لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك. قال من ادرك الوقت وهو في سفر، تاخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت، فليصلي صلاه صلاة المقيم؟ هذا معناه أن شخص كان مسافرا؟ المسافر يقصر الصلاة. المسافر يقصر. قادم على اهله وهو في الوقت اشمعنى قادم على اهله له اهله او من ما هو المقدار الذي اذا وصل إلى بداية العمران ضاحيه المدينة المكان الذي يبدأ به السفر فيه حكم السفر للخارج والموضع الذي ينقطع فيه حكم السفر داخل الداخل فإذا بلغه فلننظر كم بقي من الوقت إن كان الوقت باقيا وبقاء الوقت عرفنا كيف كيفنا ندركه من وصل إلى ذلك المكان وقد بقي من الوقت ركعة وكان لن يصلي الظهرة والعصرة فليصلي الظهرة سافرية ويصلي العصرة هذا هو وإن أدرك إلى ذلك الموضع وقد بقي من الوقت أقل من ركعة اللي يصلي هنا اللي يصلي هنا سفريتين طيب وإذا خرج كذلك. يعني ما به الإدراك به السقوط ما يكون به الإدراك يكون به السقوط فلا يختلف يعني مثلا إذا قطع سفره ولم يخرج الوقت بعد فيكون قد أدرك وقت الصلاة في الحضر فلو انقطع صفره وقد بقي من الوقت خمس ركعات مثلا اذا قطع صفره وقد بقي من الوقت خمس ركعات يصليه ما؟ يصليه ما؟ لانه يجريك احداهما باربع ويديك ثانية باركة وان بقي اقل من ذلك بيرك الاولى الحضرية الأولى والثانية اذن هذا هو الذي اشار اليه مالك وعل له بقوله ماذا قال لأنه إنما لانه انما يقضي مثل الذي عليه هذا تعليل لهذا الذي ذهب اليه هذا تعليل لهذا الذي إليه وهو ان الانسان اذا فاتته صلاته بمعنى لم يدرك وقتها فانها فانه يقضيها على النحو الذي فاتته اذا فاتته حضارية قضاها حضارية واذا فاتته سفريه طيب واذا كان مريضاً وكان يصلي جالساً ولم يصلي يصليها فالقضائح كبيراً هذا لا, لا يعني مثلاً يقول لك هذه القاعدة لا تطردونها تجعلونها مضطردة يعني كان يصلي جالساً مثلاً وهو مريض ثم صح لا يصلي واقفا نصلي لأن, لأن المرضى ليس له ارتباط بالوقت بوقت الصلاة واضح وانما يقضي الانسان الصلاة كما فالدليل على ذلك انك إذا فاتك عشاء وقضيتها مثلا في بعد طلوع الفجر في النهار لا تقضيها جهرية وإذا فاتك المغرب غير وإذا فاتك العصر وقضيته في الليل تقضيه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتته من من عن نسيها صليها هي, صليها هي عينها وإن كان هذه المسألة يعني هي موضع نزاع من أهل العلم فمنهم من خالف مالكا في هذا وذهب إلى أن الصلاة لا تقضى كما مرت يعني لهم تفاصيل في ذلك فهذا يعني مما يستدل به لمذلك مالك وهو أن الصلاة من فاتته صلاة أونسية فليصليها وهذا اللفظ يصدق تمام الصدق على أنك إذا صليتها وقضيتها كما مرت فإن كانت سفرية فسفرية وإن كانت حضارية فحضارية الأثر الموالي قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا يعني هو يحتج هنا بأن هذا الأمر الذي فصله يرهع فيه إلى أهل الناس يعني لعله يقصد تابعي وأهل العلم ببلده الذي هو المدينة وكثيرا ما يحتج مالك بهذا في قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب وخرجت من وقت المغرب هذا هو القول الثاني في مذهب مالك المشهور عندهم أن المغرب وقتها يخرج بمقدار ما تؤدى مع تحصيل شروطها إذا غربت الشمس فإن وقت المغربي يخرج متى يعني يخضر بأدائها مع تحصيل شروطها هذا هو المشهورين القول هذا في الموطأ وأنتم تعلمون بأن المدونة نقلها عبد الرحمن بن قاسم عن مالك وعبد الرحمن بن قاسم جلس مالكا طويلة لكن مهما يكون فإن الموطأ قد مارسه مالك رحمه الله أربعين سنة وما زال قد يعني يعدل فيه أو يزيد وينقص فهذا مذهبه في الموطأ هذا مذهبه في الموطأ وهو أن المغرب له وقتان كسائر الصلوات مقارنة بالحديث الذي مرى بنا قبله في بيان أوقات الصلوات وهو صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى بالصلاةات الأربع لوقتين مختلفين إلا المغرب فإنه صلى في اليوم الثاني في وقتها بالأمس لكن جاء في حديث في غير ذلك تعلوه حديث بريدة فيه أن النبي النبي عليه الصلاة والسلام بعده عندما سأله ذلك الرجل عن وقت الصلاه صلاه بهم صلاة المغرب في اليوم الثاني قبل أن يسقط الشفق تبين بهذا أمران الأمر الأول أن المغربة كغيرها لها وقتان مع ذلك العلماء يقولون ما زال المسلمون يعجلون بصلاة المغرب بعد غربش فلا تنافية بين الأمرين التعجيل شيء لكن هذا التعجيل على افتراض أنه لم يحصل فإن الوقت لا يخرج إلا بمغيب الشفق. إذن قلنا المشهور في مذهب مالك أن المغرب يخرج وقتها بمقدار ما تؤدى بعد تحصيل شروطها. وهذا هو الذي في المدونة وهذا الذي قاله في هو الذي دل الدليل عليه وهو حديث بوريدة هو في صحيح مسلم والترمذي وفيه فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق. معصار الموالي. تحدثني عن مالك العناف عن أن عبد الله بن عمر أغني عليه فذهب عقله فلم يقبل الصلاة قال مالك وذلك فينا نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي ما لدي مسألة مسألة المغمى عليه الذي ذهب عقله بسبب الإغماء. فما حاله إذا أفاق؟ ما حاله إذا أفاق؟ العلماء يقولون بأن هذه المسألة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ ورد فيها قول النبي عليه الصلاه والسلام في ما رواه الترمذي وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في ذل في اولئك الثلاثه الذين رفع القلم عنهم وهم الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون او المعته حتى يفيق ويمكن أن, ان يكون الاغماء من هذا القبيل ولكن الحديث بنفسه لا يدل على كونه غير مطالب بالقضاء لأنها رفع القلم رفع القلم عن الصبيح حتى يحترين باهم لأن من شرق التخليف قلو لكن رفع القلم عن النائم نحن نعلم بأنه يقضي جاء الدليل على أنه يقضي يمكن أن نقول المعتو هو المجنون ما جاء الدليل على أنه يقضي يعني معناه هؤلاء مرفوع عن عنهم القلم جاء في بعضهم القضاء وهو النائم في هذا الحديث الآخر وبقي غيره على الأصل فيمكن أن يستند إلى هذا يمكن أن يستند إلى هذا الحديث فيقال فيستنبط منه المرء ما يهديه الله له من الدلالة على, حكم على الحكم الذي يصل اليه فإذا أغمي على الإنسان هنا ذكر أطار عبد الله بن عمر قال أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقل الصلاة مالك وجه كلام وجه هذا الآثر عن ابن عمر بما عنده من العلم ما هو؟ قال إن أثاق من إغنائه والوقت ما يزال باقيا فإنه يقضي وكيف يعرف كون الوقت باقيا أو غير باقيا بذلك الحديث من أدرى كارك عنه فإذا أثاق من إغنائه والوقت ما يزال باقيا لذلك الوقت الذي علمناه ترتبت الصلاه في ذمته واذا افاق وقد خرج الوقت فلا واقع عليه الله سبحانه وتعالى فرض الصلاه على الانسان قائما ياتي الاركانها المعروفه فاي لم يستطع قائما فماذا يفعل قائدا فاي لم يستطع صلى عليه جنبا فاي لم يستطع صلاه الايمان المغمى عليه بلغ الدرجة التي لا يوصل ولا قائم ولا قائد ولا على جنب ولا بالإيماء وخرج الوقت تخلص جاء النصف الناسي كمان علم والناعب وبقياء هذا الغائب العقلي على الأصل من عدم القرر هذا هو معنى كون مالك رحمه الله يعني وجه هذا الحضر عمر قال لم يقضي ليس معنى ذلك أن المغما عليه لا يقضي بإطلاق بل يقضي إذا زال عنه الإغماء وقد بقي من الوقت المقدار الذي تترتب به في ذمته الصلاة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغني عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى بضم النوم يعني فيما نظن فهو فيه يمجهون وقال وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب يعني عندما أفاق كان الوقت قد ذهب بمعنى لم يبق منه المقدار الذي تترتب في ذنته به الصلاة فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي أنه نعم. من الذي يقاس على الآخر؟ عليه. هو... النائم جاء فيه النص وهذا مغمى عليه فاقد لعقله لم يأتي دليل على أنه يقضي. فطبقت في شانه هذه القاعده العظيمه وهو انه أفاق وقد خرج الوقت فكان خلال الوقت هذا مكلف نعم اختلفوا في المغمى عليه في الصيام ندرك ذلك الموضع نعم لأن به يأتي للصلاة في الحقيقة هو مؤدي، لكن هذا كلمة يقضي ليس المراد بها مصطلح عليه الناس من أن الصلاة أداء أو قضاء وإنما المراد أنه يؤدي الصلاة هو أداء هو أداء وقد سبق لنا بأن أوقات الصلاه عند أهل المذهبين منها ما هو وقت لجميع الناس ومنها ما هو وقت لأرباب الأعذار لأرباب كل عليه يفيق والحائر تطهر والصبي يبلغ والكافر المسلم وهكذا فليس معنى ذلك عن التأخير لهذا الوقت جيد كالحائر مثلا لأن ما به السقوط به الإدراك وإنما معنى ذلك أن هذه الصلاة ترتبت للذمه او لم تترتب والله أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> <تصفيق> شيخنا في بين عليه, أيام ويوم واحدة تغني عليه تغني ثلاث ويوم فقال كان هذا لأن النوم في العادة لا يفوت لا يزيد على هذه المدة. هذا يعني النوم في الآية لا يجد على هذه المدة فلعل هذا هو يعني الذي جعلهم يفرقون بين النائم يوم وليلة وبين النائم على مزاد هذا <تصفيق> الذي يظهر شيخنا في من أغمي عليه بعد دخول الوقت وقد ترتبت الصلاة في ذنة ثم أفاق بعد الوقت ألا يطالب بها كون الصلاة قد ترتبت يعني في ذنة هو مطالب بها طلبا موسعا. وليس طلب المضيقة الطلب المضيق هو بقاء ركعتينها ويأثم مثلا إن شخص شخص أخر الصلاة إلى قبيلة مثلا إلى قبل خروج وقتها بحيث بقي منها ركعه ثم أغمي عليه هذا لا يقضي مرة أخرى حائض لا تقضي بساعة تأثم لما أخرت إلى هذا الوقت فلا يلزمه من عدم القضاء عدم I'm going to go